أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بلي إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها مذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرت فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تطرم وتقلبك في الساددين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 قدمت لكم هذه التلاوة من موقع